ه ويعامل رب البشر ل أ ن ك ت ع ا م ل البشر بمنهج الله ت ح س ن إ ل ى الجار تصل الرحم ت ق ط ع من أ م ر ك الله ب ق ط ع ه وتصل من أ م ر ك الله ب و ص ل ه فإذا أ ن ت في ا ل ح ق ي ق ة ت ع ا م ل الله ولا ت ع ا م ل البشر وهذا أ ي ض ا من المهمه جدا وفي هذه ا ل ن ق ط ة وقفة يقول يزيد ابن عبد الملك ابن م ر و ا ن يقول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 م ا في مال أغلى من ا ل ج ن ة ا ل آ ن م م ك ن أ خ و ا ن ك في ا ل ل ه ي س أ ل لك ا ل ل ه ي ل لك الجنه يقول لك ا ل ن ه يقول لك الجنه يقول لك الجنه يقول لك الجنه ي ق و ب لك ا ل ج يقول ل ا ل ن ه ي ل و ل لك الجنه يقول لك الجنه يقول لك الجنه يقول لك الجنه ي ل لك الجنه يقول لك الجنه يقول لك الجنه يقول لك الجنه يقول لك ا ن ه يقول لك ا ل ج ن ا ي و ل لك الجنه ي و ل لك الجنه يقول لك ا ل ج ه يقول لك الجنه ي ا و ل لك الجنه ي ق الجنه ي و ل لك ا ل ج ف ه م ي ا أ خ يقول لك الجنه يقول لك ا ل ن ه يقول لك ا ل ج ه ي ل لك ا ل ج ن ة حسن أي ز والدليل يمكن زول ن يقول والله ما ع ك مانع مش ا د و ا ل يبلل والنهار يسأل لك لكن تأجيل قلت له لي الدين لي والله ه دين خمسين يا والدليل بتسأل ربنا زول أخوك الضائق انت دا الجنة مش على أ ن ك عندما تحب ا ل إ خ و ا ن في الله ت أ ن ف بالله قوله تعالى ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا السيئه ادفع بالتي هي أ ح س ن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 واستشعر ا ل ع ظ م ولذلك بكى خاليا ورجل ذكر الله خاليا ف ف ا ض عيناه ا ل أ ن س بالله أ س ا س ه الانشغال عن غير الله لانه حتى ولو كنت انت مستانس بالله ومنشغل بالله ولكن هنالك شواغل وصوارف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 لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول ب قيم يناقش قال لم يكن الطعام طعاما حسيا يعني لم يكن اكل شرب وشرب يعني الصينية الصينية يعني مذنكلة ولا بقولوا شو؟ لما تكون يعني مليئة مذنكلة تكون تنزل عليه فيها أصحابها مائدة من السماء يأكل ويترك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 لها أ ح ا د ي ث من ذكراك تشغلها عن ا ل س ر ا ب وتلهيها عن الزاذ لها بوجهك نور تستضيء به عند الملمات في أ ع ق ا ب ه ا ح ا د ي إ ذ ا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي مسافر ماشي دبي مفارق ا ل أ ه ل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 بعد ذلك يمكن الريس ئ ع ن د ه خطاب و د ا ع ي ن ه في مؤتمر ب ي ج ي ب ه في ا ل ت ل ف ز ي و ن كويس ف ي مجلسة الوزراء الرئيس بيكون ي ب ك ت ل م ف يشربونه تراميس التراميس فيها دي فيه شو؟ في ي حاجات ب ش الريس ئ قاعد يتكلم ب ي في ت ح ف التلامس بيكون التلامس ر س من ا ر د ي بيكون ب ي ش ر ب ما ف ي ه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 عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ن س بالله من معوقاته ا ل أ س ا س ي ة كما قال ابن القيم خ م س ة معوقات ا ل أ ن س بالله يعني ينبغي أ ن ن س أ ل أ ن ف س ن ا سؤال لماذا لا ن أ ن س بالله أ ح ي ا ن ا تمر علينا لحظات أ و ك ث ي ر والغالب في حياتنا أ ن ن ا لا ن أ ن س بربنا ا أ و ل ه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 راس اموال المفاليس ل س المفلس ل ل ا ا خ ر في الدنيا يقول أ ن ا بسوي ك د ه وباكر بسوي ك د ه وباقي ع ش ر عربات وبيعي ب والعربيه يقصف فيها ث ل ا ث ة مليون ودي معارف ذكب وافتحلي ب ق ا ل ة معارف في شارع الستين في محله تعريفه م ع ي ن د ه خلي اتمنى مافي م ش ك ل ة ت م ن ى يا زول ي ت م ن ى زي ماذا تتمنى الناس يقول لك ع ا ا ن ي ت م ن ى ي ت م ن ى زول ما عندك عوده ركوب بحر التمني يشبه هو ر أ س أ م و ا ل ا ل م ف ا د س بعد ذلك من ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ك ذ ر ة للقلب في أ ن س ه ب ا لله ك ث ر ة الطعام مما لا شك فيه يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف الدنيا عند المؤمن شهر صوم واحد ا ل د ن يصومون ا الدنيا دي هده مش عمرك عمرك شهر ا ح د ي ص و و م في هذا الشهر أ ي زور ل م ف و ض المؤمن الصحي ب ي ق و ل عمري سنوات سنة شتين يقول ده شهر, شهر واحد ويعتبره شهر صيام يصوم عن المحرمات والشهوات ويفطر عند الموت على ر ح م ة الله الدنيا شهر صيام المتقين يمسكون عن الشهوات والمحرمات ويفطرهم الموت ويوم موتهم يوم عيدهم ولقائهم لذلك يقول ابن رجب أ ه ل الخصوص الناس, الناس عندهم خ ص و ص ي ة من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب ا ل ز و ل الصايم ب ا ل ص ح ر من لم يدع قول الزور والعمل به ل د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا في الصوم أ ه ل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب في د ر ج ة أ ع ل ى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 أ ن ل ا ت ن ا م ك ث ي ر ه لما جلس م ع ا و ي ة ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن ه قال لهم صف ل ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن ن ح ك نحن نحن نحن نحن ن ح ا ن ن ن ح بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها ر أ ي ت ه واخذوا له ن ج و د قابضا على لحيته ي ت م ل م ل ت م ل م ل ا ل س ل ي م عن ا ل ل ذ ي ق ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري إ ل ي تعرفت أ م إ ل ي تشوفت ي قد أ ب ن ت ك ثلاث زادك وعمرك قصير وحالك خطير آ ه من ق ل ة الزاد و و ح ش ة السفر وطول الطريق تشغل بتع انسب الله عز وجل لذلك أ و ر د الذهبي في ت ر ج م ة عثمان بن أ ب ي دهرش رحمه الله أنه أسلافنا كان كان يقول كان أسلافنا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 غير أ ن ه لا يؤمر أ ن نعتزل الناس ولكن الناس أ ق س ا م منهم من مخالطته دواء بحسب ا ل ح ا ج ة الدواء ده في زر طوال بيشتغل دواء لما نحتاج وفي ناس بتحتاج لون في السوق ناس بتاع ا ل م ش غ ل ة معاك ما عندهم م ع ك ص ل ة لكن بتحتاج لون لا تبيع تشتري م ع ه م كده ومنهم من مخالطتهم كالغذاء اهل الخير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 رحمه الله تعالى قال أ ق و ا م تحيا القلوب بذكرهم و آ خ ر و ن تموت القلوب لرؤيتهم يعني في نوع من البشر تسمع اسمه ساكت ا ل إ م ا م مالك ا ل إ م ا م أ ح م د محمد ع أسماؤه م بن جرير الطبري تسمع أ س م ا ؤ ه ق ل ب ك ا س ت ا ذ ت وفي ناس مش تسمع س و ر كان ش ف ت ه انت يعني قلبك يموت ياثر عليك يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شكر كيف قال ان تكون مع الخلق ببدنك وان ينسل قلبك من بين ايديهم انسلال الشعر من العجين فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق ما معناه تبشي تقول ش ي ت له زول اسمع هوي زول ا ل ج ن ي في بيتنا ما في ه تكفر ا ل أ و ض ة وتقنب تقول أ ن ا دايل أ أ ن س بالله و أ ذ ك ر الله و أ ت ك ل م البديك تقول اسمع هوي أ ن ا ب أ ن س بالله أ ب ع د و ا مني أ ن ت و ا بتضيعوا ا ل أ ن س و أ ن ت و ا بتودروا ا ل م س أ ل ه ما كده تكون قاعد معهم بتونسوا في بيت البكر خلو ي تونسوا ما تجيب لو شغل هم يشوفوك قاعد معهم لكن ف ك ر ة يكون مشغول بشيء آ خ ر لسانك يكون مشغول بشيء آ خ ر قلبك يكون مشغول بشيء اخر أ ن تكون قال ابن ق ي م أ ن تكون حاضر الجسد غائب القلب هذا سمع الفاظه الفاظه ا ل حتى ب نصه يعني ذ ان ص ه أن تكون حاضر الجسد غائب القلب أ ن تغيب عنه م بقلبك و أ ن تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى ت أ ن س بالله عز وجل وهذا من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة جدا بعض السلف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 ازود رجع قال لي يا أ خ ي ازود اقلك ي مع الضيوف لكن بيني وبينك ما معه ضيوف وطبعا المفروض ا يقول كلامك لديه قواله مشكله لكن الناس من ا ل زمان ا ل ش م ا ر كاتلون الناس من ا ل زمان ا ل ش م ا ر ا ت دي ما بيجي فساته و ك ياخي أ تمام خباله قالك مع الضيوف مع الضيوف ق ا م بعد ما انتهى جاءه فقال يا أ خ ي لقد أ خ ذ ت في نفسي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 خ لكنهم ي مع الكتب ي م ف ي ه م ان يكونوا مع الكتب ويضمنونه ويعني أ ن ا قال ل م ان ي ك و ن ق ا ع د مع الكتب ب ض م ن ه م و ن ه ويعني انهم يضمنون ما ينظمونه لا ي ض م ن و ن ا لا ي ض م ن و ا ه لا يضمنونه لا ي ض م ن و ا ن ا ل ل ه ي ق ط ع و ق ن ه لا ي أخي جنيك حتى في خ م س ة ن ف ر و لا كم م ع ع ا ر ف ق د ي ن ك لا م ي ق و م ز و ل يقطعوا ن ه لا ح د م ف ض ل ا م ن ي ن ولكن يقع في الناس كلهم ولكنهم القاعدة ليه ي ي يجب ا ل ي ان يكونوا ل لحد يحسن قاعد ا ا يا أخي اراء ل كثيره、ياخو. بعدين يشوفوا البشر بعدين البشر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 هم بيشتغلوا لكن أ ي زوج عبد يقفوا وفي ناس بيقوموا على ا ل ش و ف فلان الفلاني ما نافع فلان الفلاني كذا فلان الفلاني كذا وانت انت شنو انت شنو مكمل ولا كيف هلا والله يعني هلا من السوء بل هو من سوء ا ل أ د ب ن ع و ذ بالله ل س كذا قال لهم اباء مامونون غيبا ومشهدا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 دي حقيقه انت لو ب ت ك اهلك زول كان جابو اسمه انت تش وتضايق جدا كويس كان لاقيته في الشارع الشارع دي مواسع انت ب ت ج ي ك خواطر ك ث ي ر ة واصرف كيف حصه اسلم عليه ع ا ي ل ه ما حيسلم عليه الشارع ض ي ض ي ك عليه كان مشيت ا بيت البكا و ل ج ي ت ه قاعد بتعدي س ر ع ة س ر ع ة تمشي كان لقيته في بيت العنز بتخلي المحل و ج ي ه ا ل قاعد ف ز ت ه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 والثناء عليه وخصاله وصفاته تحبب ا ل آ خ ر ي ن فيه كما أ ح ب ب ت ه أنت أنت ك انت س م ع لك شيخ كلامه يتكلم تقول له والله الشيخ الفلان يعني كلامه、سمح. تعال、اسمع. بالسوق لأنه لأنك ولله المثل الأعلى وأعجبك أعجبك ذكرته شيخ يعني يسمحه في غيبته بخير زورتان وتوده وأنت أحببته اسمعه ابتداء هذا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 حتى يرجعوا انت كان اكلت حقبت ك ل ه ت ا ن ي مفزو ل ب د ي ايزر و ما ح ب ه ومفزو ل بقولو ي ل زول ت ا ن ي انت عندك ولا ما عندك ل ا ن ه ايزر و بدم ه غير ان النبي صلى الله عليه وسلم شاءت ا ر ا د ة الله ان يزود الجيش كله الا حديرا ء ما زودوا ما دوزت ايزر و ادب ى ب ق ي ة الجيش ظنوا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 قال له يا الله زي ما انت مسيتني ا أ ن ا دائر ما أ ن س ا ك الزور د ه موضوع ه يعني كبير خلاص اللهم كما لم تنس ح د ي ر ا اجعل حذيرا لا, لا ينساك حدير ما ينسى الله. هو عارف انه الله ما لكن مشكلته انه هو الله. انه ما ينسى الله وعارف الله أنه ينسى لكن أنه مشكلته هو الله دائر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 ولكن أ ن يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا د ا الانس ت أ م ل قول ابن القيم يتكلم عن الحج أ ن من الناس من يحج بجسده دون أ ن يكون مستشعرا مع الحج بقلبه كما أ س ل ف ن ا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن ا ل أ غ ي ا ر والفجب يا من يطوف ب ك ع ب ة الحسن التي حفت بذاك الحجر و ا ل أ ر ك ا ن ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه ل ل ع ل م ا ن ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه من القربان فتراه محرما أ ب د ا في ناس حديث طوال العمر كله حجيب لا يحتاج ا ن ى ان يقول لو أ م ش ي أ ح ر م وكذا محرم طوالي لكن د هذا احرام اخر امساك عن, عن المحرمات فتراه محرما أ ب د ا وموضع حله منه فليس بداني فتراه بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان يبغي ا ل ت م ت ع مفردا من حبه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 ف إ ذ ا خرج الناس إ ل ى الحج كانت تبكي وتقول وا م ق ط ع ا وا شوقا هذا حال من انقطع عن البيت فكيف حال من انقطع عن رب البيت ولذلك ا ل أ ن س يحتاج إ ل ى إ ح س ا ن ع م ل يقول أ ب و سليمان الداران ي رحمه الله أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د فرحا ً وطربا ً من أ ه ل اللهو في لهوهم ش ا لا ح ل وريني ش يقول الحفلة ليه؟ أنت العريس؟ ما لك ماشي حفلة يا مكتعي مكتع بل بنات؟ لا يقول لك يا مولانا والله ح م ا على ا البنات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 ولكن ا ان م ع ي ن و ف م س ر ح يجب ان ي ك المسرح ي ج ان ي ك المسرح يجب ان يكون المسرح يجب ان ي ن المسرح إلا ي ج ي ب و ن ا ل م س ا ك و ن المسرح يجب ان ي ك و ش ا ل م ا يجب ا و ن المسرح ق ج ب ان يكون ا م س ر ح يجب ان يكون ا ل م س ا ل ف ن ان ده ل م ا ي غ ن ي و ن المسرح يجب ان يكون ا ل و س ي ب ك ي أ ن ا والله ب س ت غ ك و ن المسرح ي ان ك و ن ا ل م س ر ان يكون المسرح ي ب ان يكون ا ل م ب ان يكون ا ل لك س ر ح يجب ان يكون ح يجب ا يكون ا ء وحاجات زيدي كويس و بعدين ف ي ق ا ل ليك ناس بيستمعوا الفنان الغربيين قال شوف عليك ياخي تفاهم شو تلقى بجي ي في انجليزي ل إ صفر و ل ا ه ن ا ك ي ج ي قال م ش غ ل ج ا ل ه ن ا ك قال بيستمعوا الفنان الغربيين قالوا ق ل و ا في فنان في أ م ر ي ك ا و ا س م ع ف زاتو زهجان من المسلمين ا ن ه بيسمعوا اغانيو زاتو ق ا ل ل و هم زاتو انا عارفهم بسمعوا ي اغانيو ل ز ا ت أغنيت ذاتي قال ياخذ شي في ا ل ستين د ه ي و الله ماذا نسمع كلاه ياخذنا ناس ل ما ل نسمعه ت ق و ل لك حاجه ناس من هنا دين ماذا نسمع عبد العزيز و ناس لا تخذين ما نسمعه ن ا يسمع لك في أ م ر ي ك ا هنا ما عندنا شرر نتكاين ع ما عندنا شرر و ي ا خ ذ و ن بتبدو م س ت أ ن س تمام التمام قال ليك ا ل زورد ا مع الله ب ق ر أ ا ل ق ر آ ن ب ق ر أ في ك ل ا م رب العالمين ياخذ القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه و ما ت ك بيمينك يا موسى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 ولذلك أ ه ل الليل في ليلهم أ ش د طربا ً من أ ه ل اللهو في لهوهم لكن ليله ا س ل ي م ما ز و أنا الساحل أسده والقفوة أسده يكون ا التحدي الصباح ي زال مستانس شديد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 تأكل هنا ولكن يقولون ان الناس ي ق و ل و ذ ان ل ك ق الناس لو ا يقولون ان ا ل غ ن م ا ي د يقولون ان الناس ي ل و ق ل ت له كيف ي ا غ ن م ا س ي ق و ل له كيف ت ن ب ي ان م الناس يقولون ان ل ا ل م م به ن ا ل ك ر ب و ن ز ل و ن ان ا ل ن تيمية ك ا ن يقولون لست س م ج